إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكعوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذَلِكَ أَذْنَى ألا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صدقاتهن نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ منه نَفْسًا فَكُنُوهُ وَنِيئًا مَرِيئًا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكتوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 وفي النساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا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 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الذين يأكلون أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلما إِنَّمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ القنثيين فإن كن نساء فوق الثتين فلهن سلسى ما ترك وَإِنْ كانت واحدة فلها النِّصْفُ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إِنْ كان له وَلَدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثلس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأصل الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي يرتكبن الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهم ارباعا من فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما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 وكان الله عَلِيمًا حَكِيمًا وليست التَّوْبَةُ للذين يعملون السيئات حتى إِذَا حضر أَحَدَهُمُ الموت قال إِنِّي تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن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 آ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمَّهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم الرضات وأمَّات وربائكم اللات في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائكم اللاتي في حجوركم ساليكوم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وعلى ءال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 انكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فَإِذَا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصفما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الْعَنَتَ منكم وأن تصبروا خير لكم والله وفور رحيم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 واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهدروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خفتم شقاق بينهما فابعثوا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ يوفق الله بينهما بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب الجنب السبيل وما ملكت أيمانكم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 الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا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 من الذين هادوا يعرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين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 أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عنه؟ وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ما نزل الله الرَّسُولِ الرسول الْمُنَافِقِينَ المنافقين يصدون عنك صدودا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما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 وكفى بالله عليما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أَوْ انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أَنْعَمَ الله علي إِذْ لم أكن معهم شهيدا ولئن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ من اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الْحَيَاةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لمن اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الْمَوْتُ وَلَوْ كنتم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّذَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ منهم غَيْرَ الَّذِي تقول وَاللَّهُ يكتب مَا يبيتون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 فتريدون ان تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 كان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متأمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وَأَعَدَّ له عذابا عظيما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 درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا يضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا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 وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضربتم في الْأَرْضِ فليس عليكم جناح أَن تقصروا من الصَّلَاةِ إِنْ خفتم أَن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ معك وَالْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناع عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ولا تجادل عن الذين يغتالون أنفسهم إن الله لا يعب من كان خوانا أثما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 في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن الله يوم أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يَعْمَلْ سوءا او يظلم نَفْسَهُ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إِثْمًا فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما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 ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن ابان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نجوزا أَوْ إِعْرَابًا فَلَا دُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا والصلح خير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 وَإِن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله ونيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا إِنَّ يَشَاءُ يذهبكم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قديرا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وكان الله سميعا بصيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أَنفُسِكُمْ أَوِ الوالدين والأقربين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 بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيرتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إِذَا سمعتم آيَاتِ الله يكفر بها وَيُسْتَهْزَأُ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إِنَّكُمْ إذا مثلهم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 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ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 وكان الله سميعا عليما إِن تبدو خيرا أَوْ تخفوه أَوْ تعفو عن سوء فإن الله كان أفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله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 وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ فَوْرًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا من السَّمَاءِ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بِآيَاتِ الله وقتلهم الأبياء بغير عقل وَقَوْلِهِمْ جب قروبنا غلب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ضَرَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ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 والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم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 الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إِنَّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا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 وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ إِنْتَهُوا خيرا لكم، إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ تُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 مبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.